ஜல்லைக்கல் கித்தபலி நிவிம்தத பரிணி வன இமயகு இல்வாழ சாலயக்கீ அல்லூய فالانفس حين موتغا واللاتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخر الى اجل ثَمَّ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ وَلَو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا لَّنْ يَمْلِكُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إلى ما إلي ترجعون وإذا ذُكِر الله وحده ما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّهُمْ مَا فَاطِرُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ